او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اقواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح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 وَأَنزَلْنَا الْآيَاتِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ